وَلَن نُسركَ في رَبّن أَ أحدَد وَأَن النَّغ تَعَلَ جَد وَبِّنَا مَتَّقَقافِ بَسَ وَلا وَلَد وَأَن نب كانَ يَقُونُ سَفيِيهُونَا عَ وَأَن وما ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمثنا السماء فوجدناها ملئة حرة شديدا وشهبا وأنا كنا كانن قودُ مِنْ آمَ قَاد لسَّمَّ فَمَ الآن يَجد لَهُ شَِا بَر وَصَد وَأَند نَدِر أَشَرون أُرَ بِمَا فيِي الأرّ أَن أراادَ بِهَِّ وَبُّهُ رَشَد وَأَنَّ مِن النَّ الص الصَالْأُونَ وَمنِن النزُونَ ذَال كَُّ قَر إطَق دَد وَأَن وَنَ أَ جِزَ اللَ فيِي الأررض وَلَ